ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله الفتن تموج كموج البحر كقطع الليل المظلم لا يثبت فيها ولا ينجو إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى والمشكلة أن قلب الإنسان سريع التقلب قال عليه الصلاة والسلام لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا أجمعت غليانة. إذا استجمعت غليانا الماء لما يفور ويتقلب قلب الإنسان أكثر تقلبا وتغيرا وتحولا الآن لو طالعت الصحف وسائل الإعلام أي وسيلة لو نظرت في الناس من حولك ترى الفتن في كل مكان حقيقة على المستوى السياسي ترى المكر بالمسلمين ومخططات مراكز التخطيط الاستراتيجي للمسلمين في الصومال وفي العراق وفي كل مكان إذا تابعت الناحية الاجتماعية ترى حديثا بلدا لم يكن فيه جامعة مختلطة تتفاخر ويأتي زعماء من العالم ومفكرون وأدباء كما يقال ليشهدوا ويباركوا فتح جامعة مختلطة فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا طالعت المجال الاقتصادي يحاولون أن يوقعوا المسلم بشتى الطرق يوقعوه في الربا ونتوقع طبعا مثل ما حصل في السنوات الماضية في عيد الاضحى القادم لا تستغرب عندما ينزل اعلان أن البنك الفلاني يعرض عليك تقسيط ثمن الاضحيه يعني يريدون منك أن تستدين بالربا لتضحي في سبيل الله الربا يدخلونه في شراء السيارات وفي شراء العمارات وفي اشياء كثيره حتى على المستوى الديني فتن, فتن الفقر الصف الاسلامي مفترق حقيقة وهناك اختلاف بين الدعاء وبين المناهج وليس اختلاف تنوع بل هو اختلاف تضاد ولدى كل ميراثه الفكري ونتاجه الضخم والمسلم فيه محتار ايهما يتبع فتن يا إخواني في كل مكان تكلمنا في المرة الماضية عن خطورة هذا الفتن وكيف أنها مفترقات طرق عمودية إما أن ينجو فيها المسلم وأما أن ينحط ويرسب في الاختبار في هذه الخطبة أحب أن نتدارس معا وسائل لتحصيل الثبات أيام الفتن كنا من قبل استعرضنا وسائل لتحصيل الفرقان في أيام الحرب الفكرية وليس الموضوعان متطابقين لأن الإنسان قد يوفق وقد يكون لديه الفرقان في معرفة الحق من الباطل ولكنه لا يوفق إلى اتباع الحق ونبذ الباطل إذا نتدارس سوية وسائل لتحصيل الثبات أيام الفتن هذه مسألة عليك أن تعمل عليها طوال عمر حتى إذا ما قدم الامتحان كنت مستعدا للإجابة عن أسئلته الوسيلة الأولى هي ترك المنكرات وتذكروا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا طبعا يا أخواني الموازنة بين الرجاء والخوف تقتضي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ينجيك أيها المسلم على الرغم من أنك أخطأت وأذنبت في حقه كثيرا نعم قد تذنب الذنب والذنب وربنا سبحانه وتعالى يمحو آثاره من اللوح من كتابك ويمحو آثاره من قلبك ومن حياتك وتموت على ما يحب ويرضى وكلنا يستشعر ذلك في نفسه والحمد لله كم وكم أذنبنا ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته تدارك زلاتنا وأقال عثراتنا وجعلنا على خير مما كنا فيه في يوم من الأيام بإذن الله تعالى لكن المسلم الفطن يعلم أن الذنب المئة قد يغفره الله وقد يمحو آثاره من حياتك والذنب المئة وواحد قد يكون فيه مصرعك ومقتلك فوازن بين الخوف والرجاء الوسيلة الثانية هي عمل الصالحات عمل الصالحات قال الله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا, وأشد تثبيتا طاعه الله ورسوله تثبتك عند الفتن وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالأعمال يعني بالأعمال الحسنة أكثر منها بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يخلع من دينه مباشره يبيع دينه بعرض من الدنيا كم راينا اناسا بالفعل باعوا دينهم بعرض من الدنيا بعرض من الدنيا قليل لا يساوي شيئا في ميزان الاخره اذا انت في سباق مع الفتن تكثر من العملات من الاعمال الصالحه حتى لا تبادرك الفتن فتهوي بك وتهلكك السبب الثالث لتحصيل الثبات هو الثبات فالثبات يأتي بالثبات والثبات يتسبب في الثبات عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم سأل عن الفتن التي تموج كموج البحر فأجابه حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على, الكلو على القلوب الحصير تعرض الفتن على القلوب كالحصير الحصير يشبك تشبيكا خيوطه متشابكة فالفتن تأتي على القلوب كالحصير خيط ورخيط فتنة ورى فتنة تلطم وجهك وظهرك وكل شيء فيك تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيما قلب فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض خلاص رند الحصان دائما وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه مثل أو الكوز تقلبه على فمه لو صببت فيه طنا من الماء لن تدخل قطرة ماء واحدة وكذلك القلب المنكوس لا يتنفع معه آية ولا حديث لن تؤثر فيه أبدا إذا يا إخواني في هذا الحديث نلاحظ أن الفتن الصغرى مطاعيم للفتن الكبرى الفتن الصغرى مطاعيم للفتن الكبرى أنت إذا تحملت الفتنة تتلوي الفتنة عندما تأتي الفتنة الكبرى كالدجال وكالتقاء الجمعين أيام القتال صبرك على الفتن الصغرى سيكون حصانة لك أيام الفتنة الكبرى إن شاء الله نعجب احيانا حقيقة من ثبات وشموخ بعض الناس ليسوا بصحابه وليسوا بتابعين بل في أيامنا هذه ثبات وشموخ وقوة وصلابة على الحق نعجب لكن لا عجب لأنهم حصلوا هذا الصمود والثبات أيام الفتن من تربيتهم الطويلة في أيام الرخاء فتعرف الله إليهم أيام الشده اما الإنسان الذي يتبع الدجاجلة الصغار من أجل كسب عيشه ودفع الضر عن نفسه يظن هذا بنفسه أن الله تعالى سيثبته إذا جاءت فتنة الدجال وهو ما صبر على ما هو أقل من فتنة الدجال إذن السبب الثالث لتحصيل الثبات هو الثبات على الذنوب أو على الفتن الصغرى السبب الرابع هو التعلق بالقرآن قال الله تعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين امنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين القرآن في قصص قصص الانبياء الثابتين والصالحين الثابتين قال الله تعالى وكلنقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك تصور نفسك يا أخي في بحر الفتن تلطمك أمواجه موجة على الوجه وموجة على الظهر ثم يمد لك حبل حبل هذا الحبل ينقذك من الغرق في بحر الفتن من الذي يمسك بالحبل من الطرف الآخر الله سبحانه وتعالى ما هو هذا الحبل هو القرآن في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله واني رسول الله قلنا بلى يا رسول الله قال عليه الصلاه والسلام إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم لاحظوا هذا التشبيه الجميل أنت تمسك بحبل عندما تقرأ القرآن وتتعلق به تمسك بحبل الطرف الثاني منه بيد الله سبحانه وتعالى ان هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بايديكم فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا لكن يا اخواني المطلوب في التمسك بالقران ليس قراءته والحرص على ختمه في رمضان مرتين وثلاثه دون تدبر المقصود هو القراءة مع تدبر الشاهد لهذا الحديث الصحيح عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء فقال هذا أوان يختلس العلم من الناس هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء سينزع العلم من الناس تدريجيا فقال زياد بن لبيذ الأنصاري يا رسول الله كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرأنه أنه نساءنا وأطفالنا أو أبناءنا يعني يا رسول الله كيف يفعل العلم؟ القرآن بينا والحمد لله نحن نقرأه أزواجنا يقرأونه يقرأناه أولادنا سوف يقرأونه إذن لا خوف الحمد لله فرد عليه صلى الله عليه وسلم قائلا ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة كنت أظنك أفقها من هذا هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم قرأوها لكن كان مثلهم معها كمثل الحمار يحمل أسفارة إذن إخواني المقصود هو القراءة بتدبر راوي الحديث جبير قال فلقيت عبادة بن الصامت فقال ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء هذا الحديث الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبادة صدق أبو الدرداء إن شئت لأحد ثنك بأول علم يرفع من الناس لاحظوا أول شيء يرفع من الناس الخشوع الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا والله المستعان يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا طبعا كل خاشع بجسمه لكن القلب يرقص ويتطاير يمينا وشمالا يذهب إلى العمل إلى البيت إلى الدكان قلبه ليس معه ليس هناك تدبر للقرآن هذا فيه المهلكة إخواني ليس التعلق بالقرآن هو أن نعلق مصحفا صغيرا لا يقرأ خطه يعني أبعاده ثلاث سانتي أو اثنين سانتي بنص سانتي أو سانتي نعلقه على زجاج أو على مراه السيارة ونظن أن بهذا نحمي سيارتنا أن نضع المصحف الصغير في جيبنا ولا نقرأه اليوم تلو اليوم ونظن ان المصحف سوف يحمينا لا إخواني القرآن لم ينزل ليكون تميمة وأيام النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن هناك قرآن مجموع بين دفتيه سور كلها يعني يتناقله الصحابة لم يكن شيء كهذا وحقيقة علينا أن نتنبه أحياناً يعني الناس يطيرون بقصص ويتناقلونها على سبيل الإعجاب بها وأنها كرامة من الله أن فلان أيام الحرب على غزة كان في جيبه مصحف وهذا المصحف حماه من الرصاصة جاءت الرصاصة فلم تخترق صدره لأن المصحف دفع هذه الرصاصة وفلان احترق بيته كاملا إلا المصحف فلان احترقت سيارته وجد المصحف لم يتأثر إخواني هذه القصص حقيقه ليست مهمة وكثير منها مشكوك في مصداقيتها وعلى فرض فليست مهمة لماذا اخوان في فلوجة وفي غير الفلوجة احرقت مصاحف ومزقت مصاحف ودنست مصاحف هل هذا يعني ان الكتاب ليس عزيزا عند الله عز وجل؟ لا يا اخواني لكن الكرامة الحقيقية القداسة في المصحف الجميل في المصحف أنه يحول الأرواح إلى شيء لا يخترق ليست أوراقه التي لا تخترق قد تخترق وتمزق وتحرق أيضا لكن يحول الأرواح إلى أرواح لا تخترق أرواح صلبة ثابتة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكرامة الحقيقية في المصحف حتى القصة التي تعلمناها في صغرنا أنه لما جاء بعض قريش اللي هذه الصحيفة القاطعه الجائرة الظالمة وجد الدوده قد أكلتها الارض الدود قد أكل هذه الصحيفه صحيفة المقاطعة لآل هاشم إلا باسمك اللهم هذه إخواني بصراحه هذه قصة لا تثبت حتى هذه قد تستغربون لكنها لا تثبت واللي عنده لها سند ثابت يأتيني به إنها لا تثبت فلا لا نهتم بهذه القصص العجب كل العجب عندما ترى إنسان صامد ثابت يقطع يمزق يحرق لكنه يصمد لوجه الله تعالى هذا أثر القرآن وهذا الجميل في القرآن السبب الخامس للثبات أيام الفتن هو دراسة الواقع وهذا يهمله الكثيرون دراسة الواقع كما يقول علماؤنا الحكم على الشيء فرع عن تصوره أنت قد تظن نفسك ثابتا وتكون ثابتا بالفعل لكنك ثابت على الباطل قد تغرك نفسك بأنك ورع تريد وتطلب مرضات الله سبحانه وتعالى ولكنك قصرت في جانب مهم ألا وهو فهم الواقع فقه الواقع هذا يجعلك تثبت على موقف باطل في كثير من الأحيان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كم هي وسائل الإعلام الفاسقة من حولنا؟ توجه أفكارنا ومعتقداتنا ومواقفنا من الأشخاص والاتجاهات والأحداث والوقائع توجهها ونحن لا نبذل مجهودا اضافيا في معرفة غثها من سمينها في معرفة صالحها من طالحها نقد نتخذ موقفا بناء على وسائل الإعلام هذه وتكون مواقف باطلة قد تقول أنا لا أريد أن أتخذ موقفا اصلا لا أريد أن أتدخل في, في العالم ولا في السياسة ولا في الواقع اطلاقا أريد أن أعكف على كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إخواني حقيقة وصلنا إلى مرحلة بد أن تكون مؤثرا هذا الواقع يؤثر فيك وتؤثر فيه الوحيد المستثنى من هذه القاعدة انسان يذهب إلى صحراء منقطعة تماما معه بعض الأغنام ويشرب منها ويأكل منها ولا تصله اخبار ولا يؤثر على أحد هذا نعم ممكن بالفعل يكون في عزلة ولا يؤثر ولا يتأثر. أما كل إنسان في المجتمع لا بد أن يؤثر ويتأثر إيجابا أو سلبا. أنت لو كنت جالسا في مجلس ذكر أمامك موقف حادثة اتجاه شخص. قد حاجبيك او أو حركت يدك على سبيل التهاون أو الاستهزاء أو التقليل من شأنه. أنت بهذا اتخذت موقفا وأثرت على الحاضرين. قد تكون بهذا مغلاقا للخير وأنت لا تشعر. قد تكون مفتاحا للشر وأنت لا تشعر. إذن إخواني لا لنا من أن ندرس الواقع. حقيقة بعض الإخوة ينفقون أوقاتهم بطريقة لا يراعون فيها الأولويات أبدا أبدا يعني يأتي أحدهم يقول والله تابعت برنامج ممتع ومسلي عن قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وفي هذا البرنامج أثبت أن موسى عليه السلام عندما عبر البحر. عبر من هذه النقطة وليس من تلك النقطة وأن عدد الذين كانوا قد عبروا معه اثنين مليون وليس أقل من هذا وأن وأن وأن تفاصيل إخواني لو كان في هذه التفاصيل أهمية وفائده لذكرها الله سبحانه وتعالى بما أن القرآن لم يذكرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكرها أبدا لم تأت لا في رواية صحيحة ولا حتى ضعيفة إذا لماذا نفني أعمارنا في البحث عن هذه التفاصيل والله يا أخي لو كان عندك عمر غير محدود لقلت لك ماش يعني اسمع هذه الدروس والمحاضرات وابحث عن هذه التفاصيل والجزئيات من قبيل تسلية ماش تسلل لكن إخوان العمر محدود أنت تتابع هذه التفاصيل الجزئية غير المفيدة وتعرض عن فهم واقعك عن تدبر واقعك عن معرفة الحق من الباطل في الاتجاهات الأشخاص والجماعات وما إلى ذلك هذا لا يجوز إخواني هذا تفريط في فهم الواقع سينبني عليه اتخاذ مواقف خاطئة قد تجعلك ثابتا لكن على الباطن السبب, السبب السادس من أسباب الثبات هو صحبة الثابتين صحبة الثابتين قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله أفضل البشر على الإطلاق لكنه يحتاج إلى الصحبة الصالحة قال له تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فمحمد صلى الله عليه وسلم كان مكلفا أن يثبت نفسه بصحبة الثابتين الثابتون إخواني أحيانا يعني تتزعزع قناعاتك تتغير أفكارك وقد تكون قناعتك هذه صحيحة لكن ضغط الواقع يزعزعها تذهب إلى أحد الثابتين الراسخين قد يكون عالما وقد يكون عابدا لكنه ورع وانسان على بصيرة فتجلس معه دقائق معدودات يثبتك الله بها قال ابن القيم واصفا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه شوف لما بس نظر لابن تيمية بوقاره وثباته وبسمته الواثقة المطمئنة فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة بدقائق جلسوها مع ابن تيمية كثر الله في الامة من أنفال ابن تيمية السبب السابع هو تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى الثقة به المطلقة سبحانه وتعالى إخواني الذي يدعو الناس إلى التزعزع والى الانحراف والسقوط أيام الفتن هو في العادة الخوف من الأذية والحرص على المنافع الدنيوية أنت إن جردت العبادة لله عز وجل ووثقت وتوكلت عليه سبحانه وتعالى فليس هناك سبب حقيقة للزلل أيام الفتن أذكر أني أيام احداث سبتمبر كنت في أمريكا وحقيقه المسلمون الذين, الذين كانوا في أمريكا أيام هذه الأحداث كانوا في وضع لا يحسدون عليه يعني عندما تخرج انت إلى عملك إلى دراستك وترى الناس ينظرون إليك بنظرات الاتهام ويحكمون عليك مسبقا تدخل أي قاعة أي مطعم أي مكتب الناس بتابعوه احداث سبتمبر وضربات سبتمبر وبالتالي يعني مشحونون تماما مشحونون إلى اقصى حد وفي الوقت ذاته عامه الدعاه والعلماء تفرقت صفوفهم واختلفوا اختلافا شديدا في هذه الواقعه موقفهم منها سبحان الله يعني حقيقة الإنسان تأثر الإنسان عندما يحس أنه مهاجم الكل ينظر إليه وقد ينقض عليه يتأثر لكن سبحان الله ذكرني الله تعالى بحديث احنا ترى كل واحد فينا عنده مكتبه في عقله مكتبه. لكن هذه المكتبه فيها آيات وأحاديث ومواقف وأقوال للصحابه وبيات شعر قد تكون مجملة ليس لها تأثير في نفسه ربنا سبحانه وتعالى إن أراد أن يفتح على عبده لخليه تذكر معنى هذا الحديث وكأنه يحس العبد حينئذ كأن هذا النص ينزل عليه وحيا من الله مباشرة ليحل له المشكلة في هذه الساعة بالذات سبحان الله العظيم تذكرت كلاما للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان له لذة وحلاوة لم أدق في حياتي عندما سمعت هذا الحديث عندما خاطب عبد الله بن عباس فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك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 وجفت الصحف قضاء من الله عز وجل أبدي سرمدي لن يمحى ولن يغير رفعت الأقلام وجفت الصحف أحيانا إخواني الإنسان يفكر في الزلل وتغيير مبادئه أو التظاهر بتغييرها خدمة لدينه خدمة لدعوته قد يوسوس لك الشيطان بهذا الخاطر لكن إذا صدق توكلك على الله عز وجل نلت في الآخر نلت في نهاية المطاف صلاح الدنيا والآخرة إن شاء الله وخرجت سالما بدينك مسلما من الخطايا لطالما سدت الأبواب لم نجد مغيثا ولا نصيرا إلا الله عز وجل تعرف أناس كثيرين تظنهم مؤثرين تظنهم سوف يساعدونك لكن تنقطع بك السبل إلا سبيل الله سبحانه وتعالى الله حسبك مما عذت منه به وأين أمنع ممن حسبه الله إذا بليت فتق بالله ورض به إن الذي يكشف البلوى هو الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد إخواني السبب الثامن لتحصيل الثبات أيام الفتن هو ترك العجب بنفسك إياك أن تعجب بنفسك إياك أن تقول بلسان الحال أو بلسان المقال أو حتى في داخل سريرة قلبك أن تقول أنا ثابت لأني صاحب مبادئ لأني ربيت على الشجاعة والاقدام وعدم التزحزح عن الحق لا إخواني دائما أعز ثباتك إلى ربك سبحانه وتعالى فوالله من السهل جدا أن تقلب عن دينك إن أوكلك الله إلى نفسك لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أسأل فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين بمقدار رمشي يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين سهلك فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت وكان من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب العجب الإعجاب العجب العجب النفس وعزو الخير إليها شر وأسوأ من الذنب في حق الله سبحانه وتعالى مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله كان له كلمة جميلة قال فيها لأن أبيت نائما وأصبح نادمة أحب إلي من أن أبيت قائمة وأصبح معجبا لأن أبيت نائمة ينام طول الليل ما يقوم لله سبحانه وتعالى بس العشاء وبعدين صلى الفجر لأن أبيت نائما وأصبح نادمة من ذنوبي أحب إلي من أن أبيت قائمة طوال الليل يصلي لله عز وجل وأصبح معجبا أقول هذا أكيد يعني من الخير الذي في نفسي هذا بالثبات الذي عندي مما ربيت عليه رباني والداي لا يا أخي أعز الفضل دائما إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة التاسعة هي تثبيت إخوانك الذين من حولك سبحان الله هناك علاقة متبادلة, متبادلة. قال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن انت, أنت ان رحمت من حولك رأيت في عيونهم القلقه تزعزعا وخوفا وشكا واضطرابا وحيره أيام الفتن فثبتتهم بالكلام الإيجابي أثبت موعدنا الجنة أثبت الدنيا لا تساوي شيئا فالجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ربنا سبحانه وتعالى ان رآك مجتهدا في تثبيت إخوانك المسلمين ودفع اليأس والخنوط عنهم يثبتك الله سبحانه وتعالى في المقابل إنسان يكون هو سببا في زعزعة الآخرين سببا في فتنة الآخرين بسلعة يبيعها بصورة يوزعها أو يعلقها بكلامه التيئيس التقنيطي هذا الإنسان هل يظن أن الله تعالى سوف يثبته؟ فإن الله لا يهدي من يضل الإنسان المضل لا يظنن أن الله تعالى سوف يهديه أيام الفتن السبب العاشر استحضار ثبات السابقين وهذا طبعا يحتاج خطبا وحدها ولكن أعطيكم نموذجا معبرا جدا خباب بن الأرث رضي الله عنه ابن عبد البر في كتابه الاستيعافي معرفة الاصحاب ذكر طرفا من معانات خباب بن الارت هذا الصحابي الجليل الذي ربى رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثبات فتحول إلى نموذج عجيب جدا قال ابن عبد البر ان خبابا كان في مجلس عمر رضي الله عنه فسأله ما بلغ من عذاب قريش بك ايش اكثر حاجة اعذبك بها قال يا امير المؤمنين انظر الى ظهري كشف عن ظهره طبعا امير المؤمنين يعني فأفزعه ما رأى استغرب مما رأى عجاجة عبارة عن كتلة من اللحم على الجلد على النسيج الغريب فقال رضي الله عنه ما رأيت مثل اليوم قط عمري مشت منظر زي هيك قال بقال خباب كانت توقد لي النار ثم أسحب عليها فما يطفئها إلا ودك ظهري يعني دهن ظهري تصور صفائح محمى تخرج منها النيران ثم يسحب عليها خباب لكي يكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويصمد ويثبت فما يطفئ هذه النار إلا دهن ظهري خباب حتى تحول ظهره إلى هذه الحالة خباب هذا اللي عذب هذا العذاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري والنبي عند الكعبة فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا, ألا تستنصر لنا فإحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحس بتسرب الياس أو الاستعجال في كلمات خباب فإحمر وجهه وقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب تصوروا مشط مدبب بالأطراف يمشط فيه اللحم مشطا عن العظم وهو حي تمزق اللحوم وهي حي ما يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه إذن أنت عندما تنظر في قصص الماضين من صحابة رسول الله بل ومن المؤمنين قبل هذا تحس أن ثباتك يعني بسيط ومتواضع مقارنة بثباتك السبب الاخير هو الدعاء طبعا أسباب الثبات كثيرة ولكن نقتصر على 11 سببا أو 11 سببا السبب الأخير هو الدعاء الدعاء الدعاء يا إخوة الدعاء في أيام الرخاء مهم جدا في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك آمين. كان من دعاء الصالحين كما ذكر القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ونختم بحديث جميل عن حسان بن عطية رحمه الله قال كان شداد بن اوس رضي الله عنه في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه اتينا بالشفرة نعبث بها شفرة لربما يريد أن يذبح بها الذبيحه حتى ياكل لكن لفظ خرجت مستغربة من صحابي صحابي صاحب النبي عليه الصلاه والسلام قال اتينا بالشفرة نعبث بها يعني بده يمزح نعبث بهذه الشفرة نلعب بهذه الشفرة فقال حسان بن عطيه فانكرت عليه يعني انت صحابي رسول الله تطلع منك كلمة نعبث المؤمن لا يعبث فقال شداد بن أوس طبعا ندم على خروج هذه الكلمة منه يعني قارنوا والله المستعان ندم على كلمة نعبث ونحن نقول أضعافها ولا نندم نسأل الله أن يصلحها حوالنا فقال شداد بن أوس ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا خطمتها وزممتها قبل أن أقولها يعني كنت أحسب حسابي دائما من منذ أسلمت ما تخرج مني كلمة إلا يعني مخطومه كخطام البعير تنطلق بالمقدار الذي أريد قال الا كلمتي هذه فلا تحفظوها علي واحفظوا مني ما اقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلمه يعني مش حلوه في حق صحابي اراد ان يمسحها وياتي بكلام عظيم جزى الله شدادا عنا خيرا الى يوم الدين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات يا ناس هذه كلمات اهم من الذهب والفضة والارسطة والدولارات والعمارات والسيارات اسمعوها وعوها ورددوها هذا تعليم نبيكم صلى الله عليه وسلم اذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات اللهم اني اسالك الثبات في الامر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 اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وندعو والنؤمن اللهم إن نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إن نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا إليك غير مفتونين